وفوكم يكون لكم أعداؤهم ويبسوهم إليكم ويبسوهم إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوم وودو لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة فيه إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إن غرأء منكم ومن ما تعبدون من فَظَلْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدَا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجونكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ان إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتم فامتحنوهن الله اعلم بامن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 أم أن تنكحون إذا آتيتم أجره ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما؟ قَتُم وَالَّذِي يَسْأَلُ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَتَكُمْ شَيْءٌ نَزْوَادِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَ تَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَكُوا وَاتَّخُذُ اللَّهَ الَّذِينَ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزني ولا يسرقنا ولا يزني ولا يقتلن أولاده ولا يدين ببهتان يفترنه بين أيديه وأرجله ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آل لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكبور